اثنان استمع إلى الجمل وأعدها أسافر إلى المدينة المنورة أذكرة الطائرة رخيصة نزل السائح في الفندق ذهبت إلى الأردن في العطلة الصيفية شاطئ البحر جميل في الصيف رأيت الآثار التاريخية في بورصة